شرح هذه الاربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى ومعناه شرح الشيخ العلامه صالح الفوزان حفظه الله تعالى المنح الربانية في شرح الاربعين النووية وهذه الليلة معنا الحديث السابع وصلنا إلى الحديث السابع فلازلنا في بداية هذه الاحاديث فمن اراد ان يحفظ احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يحفظ معنا هذه الأربعين النووية التي هي بداية الحفظ، يعني من أراد أن يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فليبدأ بهذا الأربعين، لأن الإمام النووي رحمه الله تعالى جمع فيها الأحاديث الجوامع التي ما عليها مدار الإسلام وهي أحاديث عظيمة، والإنسان إذا حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام متدبرا لمعانيها مطبقا لما فيها فانه يكون من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم ما عندنا إخوان الكرام هو ان نتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه لا بد من معرفه من هو عليه الصلاه والسلام معرفه سنته صلى الله عليه وسلم حياته عليه الصلاه والسلام اقواله افعاله ما جاء به هجرته صلى الله عليه وسلم غزواته حروبه إلى غير ذلك هذا كله يدخل في شهادة أن محمد رسول الله فنحن نشهد هذه الشهادة وهذا معنى الشهادة إخواني الكرام فالمسلم يعتني بهذه الأحاديث وإذا ما استطاع أن يحفظ على الأقل يقرأ يقرأها ويكرر ويكتبها بيده فإن الكتابة تجعلك تضبط الحديث وتفهمه وتستدل به كذلك فتذكره لله الحمد والمنه فهذه من الوسائل التي ينبغي ان نعتني بها فالحديث الاول ما هو حديث انما الاعمال بالنيات رواه من ها رواه مسلم فقط ولا البخاري هو مسلم هو حديث الصحابي الذي رواه الحديث هو عمر بن الخطاب الحديث الثاني ما هو الحديث حديث جبريل رواه من كذلك رواه مسلم فقط حديث اعمال بالنيات رواه البخاري مسلم حديث جبريل الذي رواه الصحابي من هو؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجوا الإمام مسلم حديث الثالث من الصحابي الذي رواه؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما هو الحديث؟ بني الإسلام على خمس شوف أحاديث جامع عظام بني الإسلام على خمس فيه ماذا؟ أركان الإسلام الخمسة فذكر ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث من الذي اخرجه البخاري ومسلم شفت تتعلم وين الحديث حتى تسلم إذا علمت تقول حديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس من رواه البخاري ومسلم الحمد لله مطمئن تاخذ الحديث وانت مطمئن لذلك مهم جدا اخواني الكرام ان نعلم من اخرج الحديث من من الذي روى الحديث حديث صحيح غير صحيح ضعيف هذا دين فلا بد من معرفة احاديث النبي عليه الصلاة والسلام لان دس فيها من من الناس من أراد أن جاء بعضهم فدسوا احاديث لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك العلماء بينوا هذه الأحاديث الضعيفة وأخرجوها والمنكر وغير ذلك فحري بنا أن نبحث فمن بحث لله الحمد وجد فالعلماء بينوا وألفوا الكتب فعندنا الكتب الصحيحة كالبخاري ومسلم رحمه الله تعالى يعني تاخذ الحديث وانت مغمض العينين كما يقال الحديث الرابع حديث ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود نعم ما هو الحديث ان احدكم يجمع حديث الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفه حديث عظيم هذا في بيان خلق الانسان كيف يخلق هذا الانسان ثم ينفخ فيه الروح هذا حديث رواه من البخاري مسلم كل بوخاري مسلم الا حديث الذي في حديث جبريل جاء جبريل للنبي عليه الصلاه كل الذي مر معنا إلا وهذا الحديث اليوم رواه مسلم حديث الخامس حديث عائشه رضي الله عنها ما هو الحديث هو حديثين عند البخاري وعند مسلم من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ومن عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد هذا ميزان لكل أعمال الظاهرة يرد كل البدع هذا الحديث يرد كل البدع أي إنسان جاء بدعة مردود عليه لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه امرنا يعني ليس موافقا لسنة النبي عليه السلام فهو مردود ولو بقي على هذا العمل ستين سنة مردود عليه لأنه غير مشروع لم يشرعه الله عز وجل سبحانه. فكيف يكون مقبول عند الله لأن الله لا يقبل إلا ما شرعه سبحانه وتعالى الحديث السادس حديث النعمان بن بشير ما هو الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات هذا حديث عظيم هذه اخواني كما قلنا احاديث جامعه جدا احاديث جامعه لا بد من معرفه الاحاديث هذه الاحاديث تنتفع بها أيها المسلم لماذا؟ لا تدخل في أبواب كثيره من الدين بل قال العلماء أن هذه الحديث تجمع الدين كله ولذلك حديث عمر الذي قال في أن جبريل جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وجلس هذا الحديث يسمي العلماء أم السنة أم السنة فيها الإسلام والإيمان والإحسان وعلامة الساعة في كل الدين هذا جمع لك أصول الدين هذا الحديث فهذه أحاديث جامع عظيمة جدا فتتعلم ما هو الدين ما هو الإسلام ما هو الإيمان الإحسان علامات الساعة تتعلم كل ذلك اخواني الكرام فإذا تعلمت هذا فإنك ماذا تعلم أنك تأخذ يعني تاخذ الأحاديث والأقوال من عند من من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر من النبي عليه الصلاه والسلام مباشر فأنت لما تبدأ تتعلم أحاديث النبي عليه الصلاه ومعانية الأحاديث تتعلم من عندما من النبي عليه الصلاة والسلام هذه احاديثه الصحيحه عليه الصلاة والسلام فلذلك لابد أن نعتني بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والأئمة الاعلام رحمه الله تعالى جمعوا أحاديث كثير جدا ووجدوا أن هناك أحاديث عليها مدار الإسلام يعني تجمع لك الدين كله وعلى الأقل يحفظ الإنسان هذه الأحاديث يعني تصور الأئمة الاعلام كان يعني الامام احمد كان يحفظ مئة الف حديث مئة الف حديث البخاري كم كان يحفظ رحمه الله تعالى يعني حديث لا, لا تعد ولا تحصى الامام احمد رحمه الله تعالى يحفظ مئة الف حديث ثم الضعيف كذلك ثم يحفظون حتى المنكر لماذا حتى يردون على المبتدع او الشواذ؟ لا احد يلبس عليه يعني الامام ابي داود رحمه الله تعالى يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث كتب قال انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب يعني السنن سنن أبي داود رحمه الله تعالى وكل هذه الحديث تصور يعني خمسمائة ألف حديث جمع منها أربعة آلاف وثمانوئة حديث وجداء أنها يعني صحيح ومع هذا الاعلام نقحوا كتاب السنن وجدنا في أحاديثها تصعى النبي عليه السلام أو ضعيفة ومع هذا يقول ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث لماذا رأينا تدور كل الأحاديث ربما ترجع إلى هذه الأحاديث التي هي أصول وجوامع وذكر الأيمى الأعلام منهم الشافعي وأحمد وأبي عبيد والنووي رحمه الله تعالى وابن رجب كلهم جمعوا أحاديث وقالوا هذه عليهم مدار الدين الاحاديث الجوامع لان النبي عليه السلام والسلام اعطي جوامع الكلم كان يقول الكلمه تجمع الدين كله صلى الله عليه وسلم اختصر, أختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاه والسلام يعني جاءه رجل فقال له يا رسول الله اوصني فقال له عليه الصلاه والسلام قل امنت بالله واستقم جمع له في كلمتين الدين كله قل امنت بالله واستقم على دين الله واستقم على دين الله سبحان الله والله عز وجل قال ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه الدين كله يعني اض... تبع الدين كله تبع الدين كله هذا الذي ينبغي لأنه ليس الغرض كثرة الكلام إخواني الكرام وكثرة الأقوال والكتب هذا ليس ليس هو الهدف الهدف العمل العمل بما تقرأ العمل بما تسمع العمل بما تتعلم هذا أعظم شيء تلقى به ربك جلو ما ينفعنا نحن ندرس حديث بعد حديث ثم ماذا ينفعنا لم نطبق ما في الحديث ماذا ننتفع هل ينفعنا ما ينفع بل يكون حج علينا عند الله عز وجل يكون حج علينا قد مر معنا إخواني كرام الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول من تصع بهم النار ثلاثة قد يقول الانسان هذا عباد البقر عباد بل هذا من, من, من الذين كانوا يعني يعلمون الناس ويقرؤون القرآن ومجاهد الله أكبر يعني تصور عالم يؤت به يقول ماذا عمد بهذا العلم يقول يا ربي تعلمت بك العلم ونشرت العلم وكذا وكذا فيقالوا لو كذبت وانما تعلمت العلم لي وقال عالم فقد أخذت هذا في الدنيا لكن في الآخرة ليس له شيء هذه المصيبة نسأل الله العافية هذه المصيبة اخواني الكرام لذلك الإخلاص لله عز وجل ثم العمل اخواني كرام في هذه الأحاديث الواردة عن النبي على السلام النبي ما قال هكذا وإنما قال ليعلم الناس دين الله جل وعلا حتى تنجو غدا من عذاب الله وتكون من الفائزين لأن العلم كما قال علي بن ابي طالب العلم يهتف بالعمل فإن أجابه إذا ارتحل العلم يهتف بالعمل فإذا لم يعمل الإنسان بعلمه ذهب العلم وبقي الإنسان جاهل بدون عمل وإذلك لما تقرأ في سير الأئمة الاعلام رحمه الله تعالى تقرأ شوف الأئمة الصحابة رضي الله عنهم كلهم تطبيق تطبيق عملي لدين الله عز وجل كانت النبي عليه الصلاة يقول الكلمة يقولون سمعنا وأطعنا مش يبدأت فلسف ويدخل في وليش ولم أفهم وليش تقول هذا الكلام هذه ما كان الصحابة يقولون هذا وإنما قال يقول لنا سمعنا وأطعنا. الله أكبر دين يسر سهولة ليون عندهم في تطبيق دين الله عز وجل ما عندهم هذه الصعوبة الموجودة عندنا الآن عند كثير من الناس فيرى الحديث الصحيح ما هذا يجد صعوبة في تطبيقه ما أبدا أحد من الصحابة يجد صعوبة في تطبيق دين الله عز وجل يعلم أن هذا الفلاح هو السعادة فإذا طبقه رضي الله عز وجل عنه والانسان ماذا يريد من هذه الدنيا الا ان يرضى الله عز وجل عنه فاذا رضي الله عز وجل عنه فزت بخير الدنيا والآخرة واذا اراد ان يرضى الله عز وجل عليك فلا بد ان تطبق دين الله جل وعلا اذا طبقنا دين الله عز وجل فان الله عز وجل يعطي وهذا الهدف اخواني الكرام كما قال النبي عليه الصلاه مرة مره جاء ذلك الفتى الذي حصل له خلاف مع معاذ رضي الله عنه فدعا معاذ دعا النبي عليه الصلاه فقال لهذا الفتى ادع قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ ولكن, أح... ولكن اسال الله الجنة وأعوذ من النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حوله من الدندن حوله من الدندن حول الجنة والنار ندندن يعني إذا دعونا ندعو لماذا وإذا عملنا نعمل لماذا وإذا اعتقدنا نعتقد لماذا كل هذا حتى تدخل الجنة يا عبد الله وتسلم هذه الدنيا فيها تعيش تعيش وإذا انقضى العمر تكون قد أديت وعملت واعتقدت وآمنت بالله عز وجل بإذن الله عز وجل تكون من الفائزين فأما غير ذلك فلا يلومن الإنسان إلا نفسه لا يلومن إلا نفسه نسأل الله لنا ولكم العافية فالشاهد بهذا إخواني الكرام أن هؤلاء الإم الأعلام رأوا أن هذه الأحاديث تدور حول القضايا الإيمانية القضايا التربوية الإصلاحية الاجتماعيه ولذلك جمعها رحمه الله تعالى كما فعل الإمام النووي وكما فعل قبله رحمه الله تعالى وعلى خلف بينهم منهم من زاد بعض الأحاديث منهم من نقص فقالوا الأعمال بالنيات هذا يضر عليه مدار الإسلام العمل القلبي الباطن ميزان العمل الباطني من حسن إسلام, إسلام المرء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قالوا هذا كذلك من احاديث الجوامع والثالث ذكروا الحلال بين والحرام بين مر عن الحديث هذا عليه مدار الأحكام ومدار الدين كذلك من الأحاديث الجوامع كل هذه الحديث في يعني يضر عليه الفقه والأعمال قالوا لا ضرر ولا ضرار حديث عظيم جامع لا تضر نفسك ولا تضر غيرك كذلك هذا الحديث الذي بين ايدينا الدين النصيحه قالوا هذا يدخل في عده ابواب من الدين بل يجمع الدين كله بعض العلماء قالوا يجمع الدين كله الدين النصيحه ومنهم من زاد ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم حديث عظيم كذلك وقالوا كذلك ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ايدي الناس يحبك الناس حديث جامع ولذلك العلماء جمعوها رحمه الله تعالى ومن أهل العلم رحمه الله تعالى الحافظ أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافر الاندلسي جمع بعض هذه الأحاديث التي عليها مدار الدين فقال رحمه الله تعالى عمدة الدين عندنا كلمات جمع في بيتين اربع من كلام خير البارية قال اتقي الشبهات وازهد ودع ليس يعنيك واعمل للنبيه فهذه الاحاديث هذه مرت معنا بعضها قال اربع احاديث يعني اربع من كلام خير البريه قال اتقي الشبهات في اي حديثات ان الحلمه في الحديث نعمل بشير قال وازهد يعني هذا الذي ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في مائد الناس يحبك الناس قال ما ليس يعنيك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه قال واعملن نبينية حديث الأول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فإذا هذا الحديث يدخل في هذا الأمر الذي ذكرنا إن الدين النصيحة قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث دن رواه الإمام مسلم وقد مر معنا الحديث ما ورقم الحديث الذي رواه الإمام مسلم حديث الثاني رواه الإمام مسلم الان هذا الحديث الثاني الذي رواه امام مسلم الباقي كله رواه البخاري ومسلم سهل الحمد لله قال عن ابي رقيه هذه كنيه كنيته يكنى بابي رقيه ورقيه يعني انثى انثى والنبي صلى الله عليه وسلم كان له بنت اسمها رقيه صلى الله عليه وسلم ويكنى بانثى والغالب ان الكنيه تكون بالذكر هذا الغالب الغالب أن الكنية يسمى أبو عبد الله أبو عبد الرحمن إلى غير ذلك يعني من الأسماء أو الكنى التي تكون في الغالب تكون بذكر لكن قد تكون بأنثى قد تكون بأنثى لا سيما إذا اشتهر هذا الأمر فلذلك ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا يكنون بكنا لأنثى أو بي ل لأنثى نعم وهذا فيه الجواز أنه لا لا, لا مع إلا أن الأصل هو أن يكن بالذكر هذا الأصل فإذا كني بأنثى فلا بأس لأن بعض الصحابة كأبي أمامة ك كذلك أبي رقيه إلى غير ذلك من الصحاب الذين قد يكنون ب بأنثى قد يكنون بأنثى وهنا برقية يكن بأنثى وإلى كما قلنا الغالب أن الكنية تكون بذكر بل بعض الصحابة قد يكن بغير الإنسان كأبي هريرة رضي الله عنه يعني يكني بهر رضي الله مع فكانت معه, معه هرة ألفها وألفته فكني بها وقد يكن كذلك بشيء غير يعني ليس فيه روح جماد هو نية يعني أبي هريرة اسمه الحقيقي عبد الرحمن بن الصخر بن الصخر فغير غير ذلك يعني مما جاء في الاسماء الأسماء فقد يكن الإنسان بإنسان قد يكن بحيوان قد يكن بجماد فهذا كان معروف يعني عند العرب كان معروف عندهم فهنا قال الدين النصيح وجاء في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيح الدين النصيح الدين النصيح ثلاث مرات كررها ثلاثا قالوا من باب التاكيد ليؤكد أن الدين النصيح الله اكبر يا حديث عظيم إخواني الكرة لو, ف... لو قرأ هذا الحديث مرة واحدة وتفقها فيه يعلم أن الدين النصيح فلا يفضح الناس أبدا إذا اراد من إنسان شيء وأورأ في إنسان شيء فإنه ينصحه لله عز وجل الدين النصيحة لكن أن الناس تركوا العمل بمثل هذه الأحاديث فلا ينصح بل ماذا يسب ويدم أو قد يغتاب وينمن وقد يفسد في مكان أن ينصح يتخذ الطرق الشرعية يتخذ الطرق الشرعية لا هو يريد أن يتخذ الطرق الباطلة فيغتاب ويتكلم في أخيه ويريد أن يفرق ما بين الإخوان والأحبة وغير ذلك وذلك قال عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنة نمام شوف الذي ينصح وشوف الذي يعني الذي ينمي شتان بين هذا وهذا شتان بين هذا مصلح وهذا مفسد هذا يصلح بين الناس وهذا يفسد بين الناس نسأل الله العاو كان جزاؤه النار عيذا بالله لأن الناس ما عاد يصبرون ما عاد الناس تصبر على الخطأ ما عاد الناس يصبرون على الأمور التي ينبغي أن يصبر عليها الإنسان ولذلك النبي يوصي عليه الصلاة والسلام بماذا بالنصيحة صلى الله عليه وسلم يبين أن الدين نصب فجمع لك الدين كله عليه الصلاة والسلام وأعطاك الطرق الوسائل التي ينبغي للإنسان أن يسلك أن يسلك في إرادة الخير للناس إرادة الخير للناس ولذلك هنا جاء في عند الإمام مسلم كما قلنا هذا الحديث رواه جمع من الصحابة بطرق أخرى ومنها رواية أخرى أنه كرر ثلاثا الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ومعنى النصيحة اخواني الكرام الخلوس يقال شيء الناصح يعني خالص من الغش ويقال عسل الناصح ولبن الناصح يعني خالص من الغش والأخلاط الرديئة وهكذا دين الإسلام فإنه خالص من كل باطل ومن كل خداع ومكر وغش وخيانه فهو دين خالص دين صاف كذلك المسلم اخواني الكرام المسلم يستوي ظاهره وباطنه على النصيحة والسلامة من الأخلاق السيئة والخيانة والغدر وغير ذلك قل الشيخ صالح فوزان أما الذي يغش أو يخدع أو يمكر أو يختلف ظاهره عن باطنه فهذه الخصال ليست من الدين يسأل الله العافية قال والنبي عليه الصلاه والسلام حصر الدين في النصيحه قال وحصر الشيء يقتضي الا يدخل فيه غيره هذا معنى الدين النصيحه يعني النبي حصر الدين في النصيح وجاء معرف الدين جاء معرف فمعناه انه للاستغراق فالنصيحه تدخل في امور الدين واذا قلنا ان بعض العلماء قالوا النصيحه هذا الحديث جمع الدين كله لان النبي قال الدين النصيحه فحصر النص حصر الدين في النصيحة، فدل على أنه, أنه يدخل في كل الدين، النصيحة تدخل في كل الدين. الله أكبر. حديث عظيم جدا، وهذا من البلاغة العظيمة جدا، هذا من بلاغة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الدين الا إلا النصيحة هذا معنى الكلام. ما الدين إلا النصيحة، ما الدين إلا النصيحة. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام عن النصيحة قالوا لمن يا رسول الله شوف وسائل التعليم عند النبي عليه الصلاة والله لو لو رجعنا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لتعلمنا وسائل التعليم كيف نعلم الناس كيف ننقل الخير للناس كيف نعلم الصغار الكبار النساء الرجال فالنبي قال أدين النصيحه ثم سكت قال العلماء النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرح لهم لم يبين لهم هذا للتحفيز للتحفز هل عندك رغبة في التعلم أم لا هل تريد أن تتعلم؟ فيعطيك النبي عليه الصلاة والسلام التحفيز ويعني آ... ال... الهمة في طلب ما تجهل في ذلك قال لهم ادينا النصيحة وسكت يعني هذا مجمل هذا مجمل ثم قال الصحابة لمن يا رسول الله الصحابة أرادوا أن يعرفوا لمن النصيحة فبين النبي عليه الصلاة والسلام لمن تكون النصيحة قال لله ولكتاب ورسوله ولأئمة لأئمة المسلمين وعامتهم فبعد ذلك فصل قال العلماء وهذا من أعظم ما يكون في التعليم يعني المجمل ثم بعده المفصل يدل على ماذا يدل على بيان واضح وكذلك إذا, إذا الإنسان أخذ شيء مجمل ثم فصل لو هذا الشيء قالوا فإنه يكون أثبت للعلم وأضبط ويتعلم الإنسان لذلك العلماء لما يبدأ الإنسان يتعلم أول شيء يصيب العلماء تقرأ المتون فقط مثل إذا جئنا الاصول الثلاثه تقرأ مثل الاصول الثلاثة ثم إذا قرأته هذا مجمل يعني ما تستطيع أن تفهم كل المسائل التي هي مفصلة تحت الكلام الذي ذكر شيء ذكر الكلام وادله ادله كله ادله رحمه الله تعالى فلما تقرا الكتاب فانك تشتاق لان تعرف المزيد تشتاق يعني تتشوف وتتطلع الى أن تعرف التفاصيل تقول طيب ما معنى هذا العباده ما معنى هذه شهاده لا اله الا الله من هو الله ما هو دين الاسلام فهنا بعد ذلك لما تقرا كلام العلماء و العلماء فتحصل التفصيل فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين النصيحه قال الصحابة لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولائمه المسلمين وعامتهم هكذا دين الاسلام اخواني الكرام فالصحابه سالوا رضي الله عنهم سالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما هي هذه النصيحه فقالوا لمن يا رسول الله قال لله اول شيء قالوا لله كيف تكون النصيحه لله عز وجل أول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله عز وجل ذلك بأن تعبده حق عبادته هذا النصح لله عز وجل تنصح لله أن تعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته وتؤمن به إيمانا كاملا فتؤمن بأقسم التوحيد الثلاثة ما هي اقسام التوحيد الثلاثة؟ التوحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وتؤمن بأقداره وأفعاله وأن لا أحد يستحق العبادة غيره ثم تخلص العبادة لله عز وجل هذه هي النصيحة بين العبد وربه هذه النصيحة بين العبد وربه فهي عبادة لله عز وجل وشهادة لله عز وجل بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته فإذا النصيحة لله تتضمن أمرين اختصار يعني كلام شخص عفوزا اختصر العلماء في أمرين الأمر الأول ما هو العبادة لله عز وجل إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والأمر الثاني الشهادة له بالوحدانية في ماذا في و وألوهيته وأسمائه وصفاته فهذا معنى النصيحة لله عز وجل تتضمن أمرين اولا إخلاص العبادة له ثانيا الشهادة له بالوحدانية في و وألوهيته وأسمائه وصفاته نعم هذا اولا إخواني الكرام فلا بد من تصديق هذا الأمر ويجب أن تكون النصيحة ظاهرا وباطنا فالذي يظهر التوحيد ويبطن الشرك أو يظهر الإيمان ويبطن الكفر فهذا هل نصح لله عز وجل؟ هذا منافق والعياذ بالله المنافق شر من الكافر الخالص المنافق شر من الكافر الخالص لأن الكافر الخالص عرفناه الحمد لله يعني معروف لكن المنافق كيف تعرفه وهو يظهر لك الإسلام نسأل الله العافية ثم يدس السم في العسل يريد لك الشر ويريد لك نسأل الله العافية ألا تسعد في هذه الدنيا وتموت على الشر والله عز وجل ذكر أنهم في الدرك الأسفل من النار قال ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير سوى شر من, الـ من, الـ من الكفار الخلص الذين يظهرون هم هو هو حتى هو كفار لكن لا يظهرون كفرهم فكانوا أشر وهذه أعظم خيانا لذلك الله عز وجل قال يخادعون الله والذين آمن هذه أعظم خياننا صلى الله عليه وسلم أما الناصح فهو الذي يستوي ظاهروه باطنه مع الله عز وجل أولا فإذا قال لا إله إلا الله عمل بذلك فلا يعبد إلا الله عز وجل و ولا يدعو إلا إلى هذه الكلمه الطيبه المباركه ويعمل بها ويخلص العباده لله عز وجل لأنه كما قلنا اخواني الكرام ليس الغرض الانسان يعلم ويعلم ويعلم بدون علم بدون عمل يعلم لكن ما يعمل ليس الغرض هو هذا هذا ما ينفعه عند الله عز وجل الغرض هو أن تعلم وتعمل هذا اعظم شيء تلقى به الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا ليس علم وعلم ماذا ينفعه عند الله عز وجل ماذا ينفع عند الله؟ لا ينفع إلا إذا عمل بهذا العلم وذلك قال العلماء يستدلون البيت بيت مرة معنا قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن تصعر النار أول من تصعر النار عالم كما قال النبي عليه الصلاة لم يعمل بعلمه يقال كذبت يقال علمت ليقال عالم فقد قيل اذا اخذت هذا في الدنيا عافانا الله ونسل الله لنا ولكم قلوب كم من عالم قد يشر اليه بالبنان وقد يعذب في النار لانه ما افتقد إلى هذه الشروط التي نذكر الان فالامر خطير جدا نسال الله لنا ولكم العافيه فاذا ليس المراد ان تقول لا اله الا الله باللسان ثم او تكثر لا اله الا الله ثم هو لا يعتقد ولا يعمل بمقتضى هذا هو النفاق لان النفاق اظهار الخير وإبطان الشر صلى الله العفو قال صلى الله عليه وسلم قال ولكتابه النصيحه لكتاب الله ما هو كتاب الله عز وجل ها هو القران هو القران ها القران الذي بين ايدينا ان تؤمن به وتعتقد القران ما هو كلام الله عز وجل حقيقه القران الذي بين ايدينا هو كلام الله هل تكلم به الله عز وجل او لم يتكلم به تكلم الله عز وجل به هذه عقيده لا بد ترسخ في القلوب اخواني كرام تعتقد ان القران وتؤمن بان القران كلام الله عز وجل تكلم به حقيقه بحرف وصوت هو الذي بين ايدينا منزل غير مخلوق لان هذه غير مخلوق وهذه المسائل ارى ما كان العلماء يحتاجون اليه لولا اهل البدع الذين اضطروا العلماء الى ان يزيدوا الصحابه قالوا القران كلام الله منزل غير مخلوق هل احد من الصحابه قال هذا الكلام ما قال لكن العلماء رحمه الله تعالى بينوا ووضحوا لماذا لان جاء ناس واقوام اخواني الكرام قالوا القران هذا الذي بين ايدينا مخلوق ليس بكلام الله عز وجل فاضطر العلماء للرد عليه وذلك لا يتعجب ولا يستغرب الواحد إذا رأى أن العلماء يبينون مادم أنه موافق للسنة موافق للقرآن الحمد لله يبين وجزاهم الله خير العلماء يبينون ويردون وذلك جاءوا إلى قسموا, قسموا قسموا العبادات قسموا رحمه الله تعالى الأمور التي هي واجب ومبين ومعيومة من الدين الضرورة لتسهيل هذه العلوم على الناس أما يجي واحد ينكر عليهم بدون علم هنا في ناس زادوا في الدين في الناس غيروا الدين قالوا القرآن مخلوق فجاء العلماء قالوا القرآن كلام الله حقيقة منزل منزل غير مخلوق غير مخلوق ليردوا على من؟ على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وهؤلاء اهل الكلام الذين عطلوا الله عز وجل عن صفات عما يليق به سبحانه وتعالى فاذا نؤمن بأن النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تؤمن بهذا مش تمسك القرآن تظن أنه مخلوق انت مخلوق والقرآن مخلوق لا القرآن كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى كلامه حقيقة أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم القرآن سمعه, الله سمعه نبينا من عند من من جبريل وجبريل سمعه من عند من من الله عز وجل هذا هذ هذ هذ سند القرآن سند القرآن النبي عليه السلام جبريل رب العزة والجلال هذا سند القرآن الذي بين أيدينا الآن الحمد لله افتخر به ولذلك على الإنسان يؤمن به ويكثر من تلاوته ومن تدبره وتأمل معانيه ويطلب تفسيره ويعمل به قال وتخلص العمل لله عز وجل هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل هذه النصيحة لكتاب الله عز وجل. أولا أن تعتقد أن القرآن ماذا كلام الله حقيقه يجي واحد لبس عليك يقول لك لا القران هذا الله عز وجل كلام لكنه كلام نفسي والله لا لا يمكن ان نصف الله بالكلام انت اعلم ام الله عز وجل سبحان الله الله عز وجل يقول انه تكلم وانت تقول ان الله غير متكلم هذه مصيبه ان الله العبد الله يقول وكلم الله موسى تكليما تقول انت الله ما كلم الله ما كلمه موسى وهذا لك حرفوا جاءوا فحرفوا نبينا الله عليه الحركات للتحريف نوعين تحريف لفظي وتحريف تحريف معنوي فجاءوا حرفوا قال كلم وكلم الله موسى تكليما فقال وكلم قال كلم وكلم الله موسى تكليما قال وكلم الله موسى تكليما يعني موسى هو الذي كلم الله ليس ليس الله الذي كلم موسى نسال الله العافي شوف التحريف جاءوا الى كتاب الله عز وجل حتى يعني ما وجدوا دليل فأراده ليغير يعني الحركة ليغير المعنى والله وجل يقول ان أحد من المشركين استجارك فأجير حتى يسمع كلام الله جل وعلا فهو كلام الله عز وجل حقيقة فهذا الذي ينبغي أن نعتقد أولا أن القرآن كلام الله عز عقيدة راسخة في القلوب ثانيا أن تتعلمه ثالثا أن تكثر من تلاوته اذكروا هذه المسائل رابعا أن تتدبره يعني لا يكفي الإنسان أن يقرأ دون معرفة معاني وتفسيره ماذا يستفيد خامسا أن تعمل به لأن العلم ماذا قلنا العلم بدون عمل لا يفيد لا يفيد الإنسان شيء ولو يقول الشيخ صالح فوزان ولو كنت من أكثر الناس حفظا للقرآن وأكثر الناس تلوة للقرآن قال ما دام أنك لا تعمل به فلست ناصحا لكتاب الله عز وجل قال بل تكون غاشا لكتاب الله عز وجل هذا كلام خطير كلام خطير جدا يعني على الانسان هذا كلام العلماء يقول كذا لم تعمل ولو كنت حافظا لكتاب الله عز وجل ولم تعمل بالقران انت غاش لكتاب الله عز وجل لست ناصحا لكتاب الله عز وجل الله اكبر فيتدبر الواحد هذه المعاني ويؤمن بما ذكرنا قال ولرسوله كذلك تنصح للرسول صلى الله عليه وسلم تنصح لهذا الرسول بأن تشهد أنه رسول الله جل وعلا شهادة الحق واليقين ظاهرا وباطنا ثم تطيعه وتعمل بما جاء به وتحبه أكثر مما تحب نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين هذه محبة النبي عليه الصلاة والسلام هذا اتباع النبي عليه السلام يعني ما يسمي العلماء بتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ما معنى تجريد المتابعة أي لا تتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام هذا تجريد المتابعة لا تتبع غير النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال النبي عليه الصلاة قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فلابد هذا الأمر الأول تجريد المتابعة أنت تشهد أن محمد رسول الله فإذا لا بد من الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام تطيع هذا النبي تحبه أكثر مما تحب نفسك والناس أجمعين فلا تقدم على محبة الله ورسوله أحدا من الخلق إياك لأن الله يبتليك سبحانه وتعالى فإذا رأيت أنك تقدم أحدا من المخلوق على الله ورسوله فنسأل الله العافية فأنت ولو ادعيت المحبة فإنك لا تحب الله ولا تحب رسوله لأن اختبرت فلم تقدم محبة الله على ومحبة الرسول على محبه نفسك والمخلوق الى غير ذلك ومن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا اتباعه وطاعته صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته ظاهرا وباطنا ظاهرا لا بد من الظاهر والباطن لا بد أن يكون المخبر موافق للمظهر لا بد لا بد أن يكون الباطن موافق للظاهر ليس لو تكلم وبين وبين ثم الباطن على خلاف لا ينفعه ربما نحن نقول فلان وكذا لكن عند الله عز وجل هل ينفعه ما ينفعه لأنك أنت تعامل مع الله عز وجل أما المخلوق هذا فاليوم قد يرضى عنك غدا ما يرضى عنك لكن الله عز وجل إذا رضي عنك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب الخير والسعادة جل وعلا وتسعد في الدنيا والآخرة فلا تشقى هذا المقصود إخواني كرام و. من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام والايمان به اجتناب اجتناب الكذب الكذب عليه عليه الصلاه والسلام فلا تنسب للنبي عليه الصلاه والسلام شيء لم يقله عليه الصلاه والسلام هذا من اخطر الامور وذلك لا بد من الورع في هذا الباب اخواني الكرام لا من تقوى الله ما تقول ان النبي قال والنبي ما قال هل تنسب للنبي شيء وهو ما فعل او ما ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام هذا من اخطر الامور قد يخطئ الانسان لكن الذي يتعمد هذا خطير جدا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كما في الصحيحين ان كذبا علي ليس ككذبا على غيري الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره قال من كذى من, من قال من كذب علي متعمدا فليتبوء مقعده من الله الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يتبوء، وليحذر الانسان لا لا تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيء لم يقوله إلا ما تبت بريوات الثقات أنا مرة معنا الأحاديث هذه قلها وانشرها حدث مرة معنا وانشره والله وأنت مستريح مطمئن تنشر هذا بين أولادك بين أهلك بين إخوانك النبي عليه الصلاة والسلام أي مجلس تجلس قالوا والله حديث عظيم النبي يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات يا إخوان صحيح والني خلاص يعني أتيت بخطبة وأتيت بكلام جامع مهنع وأنت مستريح مطمئن وقد يقع سبحان الله في قلوب بعض الناس ويتق الله عز سبحان الله أكبر أو تأتي بالحديث ثاني حديث جبريل حديث جمع الإسلام والإيمان والإحسان حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن مسعود حديث عائشة رضي الله عنها حديث النعمان بن بشير أنت لا. تصور هذه الاحاديث ترقلها بين الناس تنشرها تكتبها هذه حديث صحيحه تنى الخير ولا ما الخير تنال الخير شوف لو نقلت الكذب عن النبي عليه الصلاة يرسلك واحد إذا لم تقل ألف مرة استغفر الله وكذا وكذا فيتيك هو بأشياء اذكار موجودة في السنة لكن ماذا يلبس ويلصق ويجمع وينسخ ثم يقول لك قال النبي عليه الصلاة إذا لم ترسل لألف اليوم أو لمليون فإنك تعذب في النار و. تكسى بثوب كذا وكذا نسأل الله العالم وإذا أرسلت شوف تلبيس على الناس أنت لست مطالب بأن ترسل أنت مطالب بأن تتحقق تعمل بالدين لست مطالب بأن ترسل للناس من قالك أرسل للناس أنت انفع نفسك وانفع إذا تعلمت بعد ذلك تنفع من, من, من هو قريب منك لكن هذا هذا مش بعيد أنه من عمل غير المسلمين هذا بل يعني الغالب أنه من عمل غير المسلمين لأن كثير من الناس يريدون الشر لهذه الأمة فعندهم مراكز عندهم أماكن يشتغلون الصباح ما مساء ما ينامون نسأل الله العافية شياطين ينشرون يوميا أحاديث ينشرون يوميا أدعية ينشرون يوميا كلام ينبسون على الناس في كل يوم تخرج علينا طائفه تخرج علينا جامعة أفكار جديدة هذا لماذا؟ لمحاربة هذا الدين وهذا أخطر الحروب الآن ما عاد حرب السلاح والدبابات ما عادت الحرب ما عاد. الآن الغزو الفكري الغزو الفكري تجد الرجل نسأل الله العافية ربما قريب من الكعبة أو قريب من المسجد أو قريب من من البقاع العظيمة جدا والأماكن التي فيها الخير وتجد أفكاره أفكار غربية وربما نسأل الله السلام بأفكار إلحادية وعلمانية بسبب ماذا الوسائل وهو في بيته بعيد كل البعد عن هؤلاء لهم شغالين فكذلك نحن ننشر الخير لكن نتحقق من أن هذا خير اولا كما قلنا فإذا لا ننقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما تحققنا من صحته والا أنت مسؤول أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى وإذلك يقول الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى وليس المراد مجرد حفظ الأحاديث كذلك دون فهم معانيهم بل لابد أن تفهم المعاني شوف الآن نحن فهمنا ما النصيحة لو قرأت الدين النصيحة لمن لله تقول كيف يعني انصح نصح الله وجل؟ ما فهمت لكن الان فهمت المعنى يشيء النصيحة لله عز وجل إخلاص العبادة له والشهادة له بوحدانية سبحانه وتعالى في ربوبية أولئة اسمها الصفات تقول ها هذه النصيحة لله عز وجل فلا تخطئ أبدا في فهم المعاني فتطبق هذه الاستفادة التي تستفيد من التفصيل ومن كلام العلماء رحمه الله تعالى وإذلك مجرد حفظ الأحاديث لا ينفعه من الناس من يحفظ يحفظ لكن ما عنده فهم, فهم. لا بد أن تفهم المعاني لماذا؟ من أجل أن تعمل بها لأنه لا يمكن أن تعمل بها وأنت لا تعرف معانيها وليس لك أن تفسرها من عندك دون التتبت من معانيها فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومعناه كذا حتى ترجع المعاني الصحيح مما ثبت عند أهل العلم الثقات هكذا تبش مش تقرأ حديث قال والله النبي قال وهو عليه وسلم ما قال هذا الأمر يعني قاله لكن ليس هذا هو المعنى والمقصود ونحن الآن نربعيدين عن اللغة العربية يعني لا نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلام النبي عليه السلام قال يحتاج إلى معاني يحتاج إلى تفسير بيان اللغة العربية ضاعت في بلادنا ما نتكلم من اللغة العربية نتكلم العاميه العامية نتكلم يعني في شيء من اللغة لكن ما عدنا نفقه اللغة العربية كما كان نسأل الله العفو فإذا لابد من الرجوع إلى معاني الحديث مما ذكره العلماء فلا تنسب للرسول إلا لفظ الحديث ولا تنسب إليه المعاني إلا ما وقفت على صحته إما بنفسك إذا كنت أهل لذلك أو تسأل العلماء أو تراجع كتب الصحاح المدونة التي تلقتها الأمة بالقبول كصحي البخاري ومسلم والكتب الصحيحة التي بين العلماء رحمهم الله تعالى كذلك من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام تجنب البدع مر معنا حديث عائشة من هو ما هو من عمل عملا ليس عليه أمر فهو أرد فهو بردود عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فانه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواج وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلال فالإنسان يتجنب البدع ويعني أن يتبع السنة ولو كانت قليلة يعني يقول العلماء رحمه الله تعالى اقتصارٌ اقتصار في سنة خير من في خير من اجتهاد في بدعه تقتصر على سنه واحدة خير لك تجتهد وتصوم وتقوم في, في, في مسائل ما شرعه الله عز وجل هذه وبل عليك وبل عليك صلى الله السلام ومن ذلك ايضا ان الحديث الضعيف الذي نص اهل العلم على ضعفه لا تنسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام على سبيل الجزم وانما يعني العلماء يقول في بالنسبه الحديث الضعيف إذا أوردته تريده بصيغه التمريض يسمى بصيقة التمرين تقول روي روية عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال العلماء روية معناه ان هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاه عليه او أو ورد عن رسول الله عليه وسلم ولا تقول قال رسول الله بقنت قال رسول الله يعني النبي قاله عليه وسلم بل تاتي بهذه الصيغه صيقة التمريض تسمى صيغه التمرين تقول روية روية عن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن هذا من باب الأمانة من باب الأمانة إخواني الكرام هذا كله فيما يتعلق بالنصيحة لمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال رحمه الله تعالى قال ولأئمة المسلمين المراد بأئمة المسلمين ولاه الأمور ولاه الأمور والنصيحة لهم يقول الشيخ صالح فوزان تكون باعتقاد ولايتهم والسمع والطاعه لهم بالمعروف والقيام بالمهام والاعمال التي يسندونها اليك التي يسندونها إليك فهؤلاء ائمه المسلمين جمع امام والامام معناه القدوة الامام معناه القدوة كما قال الله عز وجل ان ابراهيم كان امه قانتا لله عز وجل اي قدوة و ومنه قول عباد الرحمن قالوا كما الله عز وجل قال سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما وقد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن أئمة المسلمين صنفان, أئمة المسلمين صنفان الصنف الأول قال العلماء هذا الصنف الأول ورجح عدد من العلماء أن هؤلاء أئمة المسلمين وأئمة المسلمين كذلك من الولاه لكن قد يقدمون العلماء فالصنف الأول العلماء والمراد بهم من؟ العلماء الربانيون الذين ورثوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبادة عقيدة اخلاقا دعوة ادابا هؤلاء هم أولو الأمر حقيقة لأن هؤلاء العلماء لماذا العلماء, يعني العلماء وصفوهم بأنهم ولاة امور لانهم يباشرون الناس بالدعوه الناس ترجع إليهم الناس ترجع للعلماء وهم يباشرون العامه وكذلك العلماء يباشرون الامراء يباشرون الامراء فيباشرون الناس ويباشرون الامراء فيبينون دين الله عز وجل للعوام ويبينون دين الله عز وجل لمن للامراء ولذلك كانوا فعلا أئمة, أئمة المسلمين ولذلك ذكر العلماء أن العلماء من اولات او من ائمه المسلمين الصنف الثاني من ائمه المسلمين الامراء لا بد من العلماء والامراء الامراء بعكس العلماء العلماء يبينون شرع الله عز وجل يبينون الحق الكتاب السنة الامراء هم المنفذون لشرع الله عز وجل, لشريعة الله عز وجل ولهذا يقول العلماء العلماء مبينون والامراء منفذون العلماء مبينون والأمراء منفذون يعني يجب عليه ان ينفذوا شريعة الله عز وجل سبحانه وتعالى ولذلك النصيحة للعلماء او النصيحه لولاة الأمور لولاة أمور المسلمين الذين هم الأمراء تكون بهذا باعتقاد ولايتهم لأن حديث النبي عسلم الصحيحه جاءت كلها في هذا الباب جاءت كلها في هذا الباب ولذلك بواب العلماء كالإمام مسلم البخاري أبواب سموها يعني باب الإمارة كله في بيان ائمه المسلمين ولاه أمور المسلمين ماذا يجب علينا نحوهم وماذا يجب عليهم نحونا الى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين جامع لله الحمد شامد ولذلك فاذا وكلونا بشيء فلا بد من القيام به فالموظف والمدير والمدرس والقاضي والمفتي وكل من من ولي عملا من أعمال المسلمين والله ولي الأمر عليه فإنه يجب عليه النصيحه فيه بأن يقوم به على الوجه المطلوب فإن نقص وقصر فإن هذا ليس نصيحا لولاة الأمور لأنه يتمنوا على عمل معين وهو لا يقوم بهذا العمل فهذا ليس ناصحا لولاة الأمور لأن بعض الناس يظن أنه نصيحة ولاه الأمور فقط في ذكر أخطائهم وبيان عيوبهم والكلام فيهم طيلة النهار لا من النصح لهم كذلك أن تؤدي ما أمرك به أن تؤدي الواجب الذي اسند اليك هذا من النصيحه لهم وكذلك من النصيح لولاة الأمور مناصحتهم عن بعض الأخطاء التي قد تحصل منهم ولا يعلمون عنها فيبلغون بها ان كانت من غيرهم وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها ولكن بضوابط وشروط لأن هؤلاء الأمر ليسوا كباقي الناس لا بد ان نعرف كيف نتعامل مع الناس الامراء ليسوا كباقي الناس فكل واحد لكل مقام مقال كما يقال فاذا ننصح للامراء ليس كان لباقي الناس ولذلك يقول الشيخ صالح الفوزان فاذا النصيحه لهم اذا ظهرت منهم اخطاء لا يكون في المجالس او على المنابر وانما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الامر اما مشافهة واما كتابه وإما أن يوصي من يتصل به وينبهه على ذلك وتكون قد أديت لله الحمد الواجب الذي عليك قد ذكر هذا الحافظ بن رجب رحمه في جامع العلوم والحكم وبين هذا كذلك العلامه الشيخ بن عثيمين في شرحي للأربعين النووية رحمه وتعالى وذكر كل, كل هذه الأمور لأنه ادله واضحة النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له نصيحه لذي سلطان فلا يؤديها له علانية شوف الشرط ولكن يأخذ بيده فإن, فان استجاب فذاك والا فقد اديت الذي عليك هكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام فانت تنصح الله عز وجل اذا كنت تستطيع تدخل عليه تنصح الله عز وجل تبين له كذا وكذا في امور اذا ما كنت تستطيع فاديت الذي عليك والحمد لله فالواحد ليس مامور بان يعني بأن الكل مأمور بأن ينصح أو يدخل على ولاه الأمور. فمن يدخل فتبارك الله الذي لا يدخل، فإنه لا شيء عليه المهم أن لا يقع في هذه الأخطاء التي ذكر الشيخ. لذلك يقول: فليس من النصيحة لولت الأمور الكلام في في المجالس أو في غير ذلك. قال لأن هذا من الخيانة لولاه الأمور. وإن كان عندهم تقصير، فليس من النصيحة أن تشهر بأخطائهم عند الناس. لأن هذا يجر الشر. بل النصيحة أن تبلغهم ان استطعت ذلك أو تبلغهم بالواسطة فإن عجزت عن إبلاغهم مباشرة أو بالواسطة قال فإن الواجب عليك أن تسكت لأنك معذور أما من يتكلم في شأن ولاه الأمور عند الناس وعند الأعداء وعند الخصوم قال فهذا يجر شرا ويفرق الأمة وليس من النصيحة بل هو من التأليب على ولاة الأمور قال وهو أشد أنواع الغيبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الغيبة ذكرك اخاك بما يكره تصور يعني واحد منا لو واحد من الإخوة تكلم فيه ووصله الكلام ما يرضاه يضره يقول كيف يقول في هذا الكلام وما ينبغي ونسي كل شيء وغير ذلك فهذا يجرحه فكيف بولاه الأبو هل يرضون هذا الكلام ما يرضون هذا الكلام فاذا كان عامه الناس لا يرضون فهم اذا اولى بالنصيحه سرا أولى بالنصيحه سر لماذا لأن الأمر يتعلق ببلد يتعلق بأفراد يتعلق بعامه مجموعة نعم وليس الإنكار عليهم أمام الناس أن تقول والله أنا أمراء ما من واحد مننا إذا ويجد في نفسه مثلا نرى أمور نرى غير ذلك مخالفات لكن ماذا قلنا اخواني الكرام أن المسلم ليس حر يفعل ما يوم وإنما نحن مقيدين بالشراء إذا قبل أن تتكلم عليك أن تعلم ما هي السنة معولة الأمور كيف تتعامل معها ليس كل من جاء وقال قام وتكلم وخرج وغير ذلك هذا يسبب شر ويسبب فتنه ويسبب فرق، وما يحصل الآن في كتير من بلاد المسلمين لا خير دليل على ما نرى الآن ولو كان هذا الإنسان كافر ويستحق ربما الخروج عليه وغير ذلك لكن مع هذا ما توفرت الوسائل فجرى هذا الأمر شرا على المسلمين فلو رجعنا إلى النصوص الشرعي وطبقناها أبدا لا, لا, لا, لا نقع في شر. باذن الله عز وجل لماذا لأن الله ما ارادنا إلى الخير ولذلك جاء النبي فبين هذا الأمر فالذي ينكر المنكر يقول الشيخ صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق يعني في المجالس على المنابر في كل مكان يقولك هذا مجاهد في سبيل الله والمجاهد اذهب إليه اذهب إليه وهو بينك وبينه فإن خرجت حيا فاحمد الله عز وجل وإن قطع رأسك فأنت شهيد بينك وبين الله عز وجل لكن على المنابر لماذا تفعل هذا على المنابر تؤلي الناس هذا الخطأ وgod كان يقول الشيخ هذا هو المنكر نفسه التشهير به في المجالس فانكار المنكر له طرق له طرق إنكار المنكر مع الولاد قال الشيخ صالح أن توصل إليهم نصيحة بأي طريق قال أن توصل, توصل إليهم نصيحة بأي طريق هذا إنكار المنكر أما إذا عجزت عن ذلك فإنك تسكت لأنك معذور ولا تتكلم فيهم قال وتقول هذا إنكار منكر هذا لا يجد شيئا فإن هذا يزيدهم حقدا عليك ويزيدهم غيظا على رعيتهم فتحصل المفاسد أو أنهم يتسلطون على الدعاه وعلى طلبة العلم وعلى المشايخ وأنت تكون السبب في هذا الشرط فيتسلطون على الناس نسال الله السلام فلذلك يحذر الواحد من هذه الأمور لان في تأليف ولو يقول كان إيش دراني يتكلم فيه لكن انت تضر غيره من الناس وتؤلف يقولك شوف هؤلاء الذين يدعون ويستغلون الخطب والمنابر فتؤلف ولات الأمور على الرعية وتكون سببا في الشقاق إلى غير ذلك مما ذكر العلماء ولذلك اخواني كرام هذا من الأصول العظيمة ما من كتاب عقيدة إلا وذكر هذا الاصل يعني يكاد يخلو كتاب عقيده من هذا الاصل لماذا لان أجمع العلماء على هذا رحمه الله تعالى نقل الامام النووي الاجماع على هذا قال أجمع المسلمون على السمع والطاعه لمن تأمر علينا لمن تامر علينا وهذا أصل من الأصول لكن الناس لماذا يعني هذا الامر لا يريدونه أو يجهلونه لأن لا ينشر ولا يقلي الناس مع انه واضح جدا في الكتاب وواضح جدا في السنة وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه العلماء رحمه الله تعالى وقد علم بالضرورة يقول العلماء رحمه الله تعالى وقد علم بالضرورة من دين الإسلام يعني هذا معلوم يعني كما نقول نحن الصلاة هذا معلوم من الدين بالضرورة نقول الصيام ما في شيء يناقش بهذا كذلك هذه المسألة علمت من الدين بالضرورة ما هي قالوا قالوا أنه لا دين إلا بجمع ولا جماعة إلا بإمام ولا إمامة إلا بسمع وطاع. قال هذا شيء معلوم ما يحتاج الى نقاش هذا أت... يشوف أي شيء في, في... في المخلوقات تجد أنه لا بد في من يعني يأمر ومن هو مقدم فأجمعوا على هذا ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمر قال هم يلون من أمورنا خمسا يلون من أمورنا خمسة قال رحمه الله تعالى الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود وقال رحمه الله تعالى قال والله يقسم الحسن البصري هذا تصور هذا هؤلاء الناس عاش يعني درك الصحابة يقول والله وعاش في زمن الفتن حسن البصري وفي زمن فتنة من الأشعث الذي قتل ما يعني الـ الـ الحجاز الحجاز قتل من المسلمين تصور ما كان يرحب والحسن البصري كان في زمانه رحم الله تعالى تصور يعني قتل قتل سيد التابعين الـ يعني سعيد سعيد بن سعيد بن جبير لا سعيد بن جبير بارك الله بك. قتل سيد التابعين الذي كان من اعلم زمانه قتله وقتل تقريبا 120 من المسلمين صبرا يعني مربوطين خلهم هكذا بالجوع والعطش حتى ماتوا، بك وبل يعني هدم جزء من الكعبة ربها بالمنجنيق، وفعل وما وفعل وكان الصحابة يصلون خلفه تصور مع أن مع شوف هذا الـ هذا الـ الـ الـ كان مبير وهذا الإجرام الذي كان فيه هو سفك الدماء إلى غير ذلك ومع هذا كان بعض الصحابة يصلون خلفه. والحسن البصري كان في زمانه رحم الله تعالي يقول الحسن البصري والله يعني واحد كان في زمن الحجاج. شوف ماذا يقول؟ المفروض ماذا يقول؟ الله يقسم ولا ذر. الله يعطيه. الله كما نسمع الآن. شوف الآن المسلمين تجد واحد والله ما تأذى ابدا ما سجن ما ضرب ولا شيء ومع يسبهم. طقيشان. نعيش هو يأخذ الملايين والقصور هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ستجدوا بعد أثر كما في الصحيح. اثر مع معنى ضد الايثار ناس يحبون المال ويؤثرون الكنوز ويأخذون وما يعطونك شيء النبي بين قال ستجدوا بعد اثره ناس هكذا قالوا ما ما نصنع يا رسول الله قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض الله اكبر تفوز انت بالصبر حتى تلقى النبي يصرب على الحوض وذاك الحسن البصري قال والله لا يستقيم الدين إلا بهم قال وان جاروا وظلموا قال والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدوا مع أن طاعتهم والله لغبطة وأن فرقتهم لكفر ولكن كم من واحد يؤلب ويتكلم حركهم تصلح نفسك الناس ما تعرف تصلي ما تعرف الطاعات ما تعرف أعباء الصالحات تنكر على الحكام ولات الأمور ثم إذا جاء إلى ناس مثلا من غير المسلمين يمجدهم ويزكيهم وهذا الحزب فلاني يا إخوان الحزب فلاني سبحان الله يعني واحد يشهد لا إله الا الله وإن محمد رسول فيه ما فيه من المعاصي وغير ذلك ومع هذا يبقى من المسلمين لا يكفر إلا بالأدلة الشرعية فذكر السلطان عند أبي العالي هؤلاء علماء إخواني هذين تكلم عن من؟ عن الناس الذين بينوا العلم الناس ترجع اليهم ذكر السلطان عند أبي العالي فقال رحمه الله تعالى قال ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون أولا كان فاسد لكن أنت في راحة في أمن مع أولادك في طمأنينة في بيتك إلى غير ذلك ولذلك كان العلماء وسلفنا الصالح يولون هذا الأمر اهتماما عظيما جدا بل يحذرون من الخروج عليهم ولذلك ما قام به الإمام أحمد رحمه الله تعالى خير مثال مع يعني هذا الإمام امام أهل السنة والجماعة كان مثالا عظيما في معاملة, معاملة الولاة رحمه الله تعالى يعني تعرفون ما تبنى ولاه الأمور في زمانه دولة العباسيه يعني تبنوا في زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئه جدا نسأل الله السلام يعني حملوا الناس على هذا الفكر قول بخلق القرآن والكلام هذه الأمور تعطيل إمام أحمد حملوا الناس مش فقط يعني قالوا الناس هذا الذي نعتقد. بل حملوا الناس على هذا الفكر بالقوة والسيئة أبس. تبهدل بارك الله فيك يعني. اصيب ما أصيب وضرب المثال والقدوة العظيمة جدا في ماذا في فكان هو رحمه الله تعالى يأتي الناس يقول ألا ترى ما يقول يا إمام ألا ترى قل لا لا أكون سبب في سفك دماء المسلمين أبدا والله ما امر لو قال لهم خرجوا لك خرج الناس كان إمام متبع يطاع ومع هذا لما صبر رحمه الله تعالى رفعت الفتنه بعد ذلك رفع ونصر الله عز وجل الأمة نصرها برجل واحد هذا الذي ينبغي لأن الصبر بعده الفرج أما تغيير الأمور بـ بـ بالأشياء التي هي غير شرعية فهذا يسبب نصر الله السلام الفرقة إلى غير ذلك ولعل ياتي معنا في كتب العقيدة وغير ذلك بيان لهذا الأصل بيد الله عز وجل المهم أن العلماء ذكروا هذا وذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول لو علمتم شوف الفضيل بن عياض كان قاطع من قطاع الطريق الفضيل بن عياض ثم تابع إلى الله عز وجل يقول رحمه الله تعالى شوف فقه العلماء ليس كفقهنا نحن نحن ما نرى إلا الدعاء عليه وكذا وكذا لماذا لأنه ما نصبر نرى الظلم ونرى هذه الأمور صح لكن مباشرة فلا نتبع الطرق شرعي يقول الفضل بن عياد يقول لو علمت أن لي دعوه مستجابه قال صرفتها للسلطات الله أكبر لماذا هذا من فقهه شوف الفقه العظيم جدا لأن لا صلاح للمسلمين إلا بصلاح السلطان الان يقول لك والله لو كان عمر حي والله لو كان عثمان لو كان علي صح ولا لا لهذا لو كان عمر سيكون السلطان صالح ويكون بعده الرعيه يغير ويبين الى غير ذلك لكن لما يكون السلطان فاسد ماذا يحصل نسال الله السلامه واذا يشوف الدعاء من فقه لان نبي السلطان اذا حسن دينه وغير ذلك يكون خير على الناس فهو يدعو له مش يدعو عليه هذا هذا هو الفقه العظيم إخوان الكرام وبعض الناس أنا تعجب من بعضهم يقول لك والله إخوة لابد النصيح بين الإخوة والنصح واللين، ثم إذا وقف على المنبر يلعن يلعن الحكام الله يلعنهم الله. وإن النصيح حتى بين الإخوة وإخوة. وهذا ليس من هذا الذي يجب أن تصلح له هذا والذي يجب أن تدعو له لأنه إذا صلحة والله لو لو, لو, لو, لو لك دعوه مستجاب وصالح هذا السلطان أنت تكون سبب في ماذا في صلاح باقي الرعي في الخير لكل الناس مش فرض واحد لكل بلد باكمله بلد باكمله بلد يبقى ما يتغير هذا الحاكم فندعو له بالخير واحد من الناس قد تدعو للكافر تدعو تقول الله اهديه للاسلام الله تريده الخير اليس كذلك لان اراده الخير هذه من من شيم ومن اخلاق ومن مما ينبغي ان يلازمه المسلم اما بعضهم والله بعضهم يدعو عليه يدعو عليهم, يدعو عليهم ويقول هؤلاء المنافقون هؤلاء الكثرة هؤلاء كده وكده لماذا يقل لك على ترى ما يفعلون وأخطأوا كده أخي من شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله لا يخرج من الإسلام إلا بدليل أخطاؤه فسقه فجوره هذا والله لن يفلت فيه عند الله عز وجل يحاسب عليه الأمر لكن مسألة تكفير هذه مسألة أخرى مسألة تكفيرون إلا إذا كفر من الحكام من هم كفار كفرهم العلم بين واضح أي من لا بدين ولا قران ولا شيء هذا ما تتكلم عن هؤلاء تكلم عن من هو يشهد لا إله إلا الله وان محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويتي الزكاة ويصوم ويحج وترى كل هذا وبعدين تقول هذا والله منافق كيف حكمت عليه ألم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على اسامه بن زيد لما قتل الكافر في المعركة ها؟ قتله و و و والرجل أراد أن يقتل اسامه فلما علاه اسامه بالسيف قال الرجل اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تعجب اسامه لكن ما عنده خيار قتله لانه ظن ماذا انه قال خوفا من السيف فالنبي غضب غضبا شديدا قال قتلته يا اسامه بعد ما قال لا اله الا الله قال يا رسول الله بعد رواه قال ما قال الا خوفا من السيف قال اشققت على صدري كيف تعرف انه قال اشققت على صدري ما نحكم على الناس بالنيات ابدا هذا من اخطر الأمور إنما الأعمال بالنيات هذا لله عز وجل يوم تبلى السرائق فهذه من الأمور العظيمة فأما نصبهم بالنفاق وكذا ندعو لهم بالصلاح والاستقام لأن بلادنا خربت فإذا نريد نحن أن يكون هناك حكام صالحين فإذلك ندعو لهم ثم قال, قال قال ولعامة المسلمين النصيحة لعامة المسلمين تدعوهم إلى الله بدعوتهم إلى إصلاح ما عندهم من الخلل وبيان ما يجهل من أمور دينهم ومن النصيحة لهم أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر بالطرق الشرعية أما لو تركت المنكرات والخطا بدون أن تعالج بهذا من الغش لكن الإنسان يقوم بما يستطيع قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم لم يستطيع فبالإجدان فمن يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فتنكر المنكر هنا بحسب استطاعتك تستطيع باليد غير تستطيع باللسان غير تستطيع بالقلب غير فما النصيحة لعمة المسلمين ان تدل اخاك وترشده إذا استشارك وطلب منك النصيحه يستنصيحك إذا أراد أن يتزوج ما تغشون تقول والله فيها خير وأن تعلم أنها فاسقه هذا من الغش لابد ان تبين هنا ما فيش غيب ولا نميمة لابد يريد أن تزوج تترضى لنفسك الذي لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لأخيك قاعدة وغير ذلك اخواني الكرام وتبين له إذا كان شخص ما يصلح له أو لا يصلح له إلى غير ذلك من الأمور لا يستشيرك في أمر فلا بد أن تبين له لا تغش أخي أخيك قال عليه الصلاة والسلام ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان تشير عليه في أمر وتعلم أن الخير في غيره أنت خائن نسأل الله سلام شفت الدين دين عظيم اخواني الكرام دين عظيم وكم من واحد الآن يغش بل من المسلمين يحكي لبعض الإخوان أنه اشترى سيارة مع المسلم قالوا ما شاء الله علي تمشي ما فيها مشكل صلحت فيها كذا وكذا الرجل أخذ الغد سقطت كل ذهب الى الميكانيكي كلها, كلها اعطاب قال من بيع لك سيارات بكم؟ فبعلي بثمن يعني باهت نسأل الله العفو تأسف قال سبحان الله الرجل يقول كذا وكذا من المسلمين بالله عليكم هذا من الدين لابد ولا قال ما فيها عيب وكل عيوب <تصفيق> كل عيوب أحد من الصحابي يعني لعل الأثر صحيح سمعت مرة من أحد العلماء فأرادني يشتري فرس من عندي اخيه فقال له يعني واليتعلق بهذا الحديث. فقال له ذلك الصحابي قال كم الفرس؟ قال ثلاثة دينار فنظر إليه فقال لا أعطيك سبع دينار قال كيف نطلب ثلاثة دينار قال لا. قال هذا الفرس حقه سبع دينار لأنه يعرف. قال لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة وأنا نصحتك. الله أكبر. فاعطاه زيادة على مطلب. لماذا قال لان الدين نصيحة ورأى أن الفرس يستحق أكثر منها. هذا <تصفيق> الآن هذا واحد يبيع لك سيارة كلها مشاكل وبعد ذلك ما يخبرك ولا يبين لك العيوب ولا شيء هذا, هذا حلال عليه نسأل الله السلام ما لا كثرهم الله يسأل. نسأل الله الله يهدي نسأل الله يهدي من الحق والصواب ويهدين أجمعين و... ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا إليه وان يجعلنا من عباده الصالحين هداة المهتدين لا ضالين ولا مضيئين المهم الدين النصيحة هذا الذي تعلمنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وفقنا الله وإياكم لكل خير وجعلنا من عباده الصالحين والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين جزاكم الله خير بارك الله فيك.